إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحدا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى